بسم الله الرحمن الرحيم ان انذرنا في ليله القدر ومن القدر ليل القدر خير من ان في شهر تنزل الملائكه اوحفيدا باذن ربهم من كل أمر سلام انهي حتى مطلع الفجر